او نون التوكيد يبنى على السكون اذا اسند لنون النسوة والوالدات يرضعن ويبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد وتالله لا أكيدن. في غير ذلك يكون معربا يرفع وينصب ويرزم اذا سبق باداه نصب النصب والمضارع ينصب بالفتحة او بحذ النون والفتحة تكون ظاهرة او مقدرة وتقدر الفتحة على الفعل المعتل الاخر بالالف مثل يسعى وينهى وهكذا وينصب بحذف النون اذا كان من الافعال الخمسة يفعلان وتفعلان وهكذا ويجزم اذا, سبقت اذا سبقته اداة جزب وسيأتي الكلام عن ذلك وفي الدرس الماضي تحدثنا عن بعض المواصل حيث جمعها محمد بن اجروم الروم وقال إنها عشرة أن ولن وإذن وكي ولا كي. تحدثنا عن أن ولن وإذن أن ولن ينصبان بلا شرط وإذا تنصب بشرط أن تكون متصدرة وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا والا يفصل بينها وبين الفعل فإن استوفت تلك الشروط فحينئذ ينصب بها الفعل المضارع كما ذكرت في الدرس الماضي وكي وكي حرف مبني على السكون وهو حرف نصب ومصدر مثله مثله ان بسم الله مثله مثل ان يسبق ما مع ما بعده بمصدق يسبق مع ما بعده بمصدق وكي تاتي بمعنى ان وتاتي بمعنى التعليل بمعنى اللام تقول نعم كي تاتي مصدريه وتاتي تعليليه تقول اذهب الى المسجد كي اصلي وتقول لكي اصلي وتقول اذهب الى المسجد لاصلي فإذا قلت أذهب إلى المسجد لي لي أصلي فهذه اللام لام تعليل ما بعدها علة فيما, فيما قبلها فعلة الذهاب إلى المسجد الصلاة ما بعدها علة فيما قبلها كذلك كي تاتي بمعنى أن تقول اذهب الى المسجد كي اصلي او لكي اصلي مثل قولك احب ان تصلي يعني احب صلاتك احب صلاتك المصدر الصريح طيب اذهب الى المسجد كي اصلي او لكي اصلي تقديره اذهب الى المسجد للصلاة فإذا كي حرف مصدري وممكن ان تاتي بمعنى اللام تقول اذهب الى المسجد كي ان اصلي كي ان اصلي كانك تقول لان اصلي فانها تعليليه اذن كي تاتي بمعنيين معنى المصدريه ومعنى التعليلي مصدرية مثل أن وتعليلية مثل اللام والفعل المضارع ينصب بعدها ينصب بها أم ينصب بأن ضربنا صفحا عن ذلك وقلنا ليس هذا وقتا لشرح هذا نعم لا هذه نفي لا تؤثر كي لا يكون دولتنا يكون فعل مضارع منصوب بعد كي كي هنا تعليليه لا كي هنا نصبت الفعل نصبت الفعل على تقدير اللام لكي لا يكون دولتنا لما تاتي بعدها ان كي ان هنا كي تعليليه بمعنى اللام واضح لم يأتي بعدها ان فكي مصدريه بمعنى ان نعم كما قال تعالى لكي لا تاسوا لكي لا تاسوا ها يعني لكي لا يقع منكم أسى فكي هنا نصبت الفعل تأسوا ومنصب حذر النور نعم كي لو جاءت معها اللام فكي هنا مثل أن كي لو جاءت بعدها أن فالفعل منصب أن وكي مثل اللام يعني ما نقول لكي أصلي اللام هنا لام التعليم وكي ناصبه مصدريه مثل ان يعني كانك تقول ايه جئت الى المسجد للصلاه فصرح باللام او لم يصرح بها تقدر ذهبت الى المسجد لكي اصلي او ذهبت الى المسجد كي اصلي من غير اللام تقدر الله كانك تقول اذهب الى المسجد للصلاه دي. هذا اذا كانت كي مصدرية طيب هل يمكن ان تكون كي تعليليه نعم اذهب الى المسجد كي ان اصلي الك كي هنا بمثله مثل اللام كانك تقول اذهب الى المسجد لان اصلي لو جاء بعدها انا نعم إذا اقترنت بها اللام كانت مصدرية بشرط أن لا بعدها أن خلاص فإذا حاصل الكلام في كي أنها مصدرية مثل أن أو تعليلية مثل إلا واضح طيب نعم الفعل منصوب بعدها ولكن على قول الكوفين ومنصوب بعدها وانتهينا ماشي على قول البصرين وقلت لا اريد ان اتكلم في هذا هل هي مصدرية تكون ناصبه تعليلية لا تنصب من نفسها ولكن تنصب بان تنصب بان ان بقى مقدره ولا ظاهرة هو منصوب الفعل المضارع منصوب بعد كي منصوب بعد ايه كلنا في الدرس الماضي خروجا من هذا الخلاف نقول ايه منصوب بعد كذا ولا تقول منصوب ب كذا بعد وخلاص بالاداه نفسها او بأن مضمرة خرجنا بقولنا بعد نعم مثال صعب على ماذا أول ما نأتي بمثال صعب نعم ما يعني مثلت لك الحالات تاتي معها اللام وتاتي من غير اللام وتاتي بعدها أن وتاتي من غير أن يعني تقول أذهب إلى المسجد كي أصليه وأذهب إلى المسجد لكي أصليه وأذهب إلى المسجد كي أن أصليه واضح طيب كي أن اصلي كي هنا مثل الله والذي نصب أن دي ما فيش فيها اشكال كي حرف تعليل وأن مصدرية والفعل منصوب بعد أن كي أن اصلي مش احنا قلنا كي تعليلية ومصدرية كي أن هذه كي التعليلية وأن مصدرية نعم لكي أن يمكن أن يأتي ذلك ولكن ستكون أن توكيدا لكي أو تكون كي توكيدا للام التعليم فهمت ولا الكلام صعب يعني تجتمع الأدوات الثلاث ويمكن تأتي واحدة ويمكن تأتي أدتا ناتب الأمثل ذهبت الى المسجد كي اصلي هنا ايه اداه واحده ذهبت الى المسجد لكي اصلي معنا ادتان لام كي ذهبت الى المسجد لكي ان اصلي معنا ثلاث ادوات الفعل اصلي منصوب وعلامة نصبه الفتحه انتهينا منصوب با ولا ان كان في الكلام ان فهي الاصل منصوب بان طيب لا يظهر في الكلام ان كل منصوب بعد كي وارح نفسك منصوب بعد يعني لما تقول ذهبت الى المسجد لكي اصلي لكي اصلي منصوب علامة نصب الفتحة بعد كي طيب لكي ان اصلي يبقى منصوب بعد ان ويمكن نقول منصوب بعد كي وجاءت ان توكيدا لكي ماشي آه. واضح إذا المطلوب منك أن تقول إيه؟ كي إما مصدرية وإما تعليلي تعليلي يعني حرف تعليل ومصدرية يعني أنها مع الفعل تعطيك المصدر الصريح مثل أن كلام سهل ولا نعيد شيئا فيه طيب. قال ابن اجروم ولام كي لام كي هذه اللام لما قال لام كي المقصود بها اللام التي تؤدي المعنى الذي تؤديه كي واللام لا تاتي مصدريه انما تاتي تعليليه يبا اذا يقصد بها لام التعليل او ما شابه التعليل لام كي ان يقصد لام التعليل نعم قل ماشي ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك واضح انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس لان يذهب هو منصوب بعد لام التعليل خلاص. نخلص من هذه المساله فنقول منصوب بعد لام التعليل فاللام في مثل هذه الامثله لام التعليل ما بعدها عله فيما قبلها و الفعل منصوبا تقول اطيع والدي لارضي يا ربي لارضي يا ربي اذن طاعه الوالدين علتها رض الله إذن الرضا عله للطاع فما بعدها عله فيما قبله اطيع فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه لارضي اللام لام التعليل وارضي فعل مضارع منصوب بعد الله وعلامه نصبه الفتحه الظاهره نعم ماشي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا ولكن هل عله البعث تساؤل ولا كانت تساؤل عاقبه البعث هذا وذاك المهم الفعل يتساءل فعل مضارع منصوب بعد اللام وعلامه نصبه حذف النون لانه نوم الافعال الخمسه نعم ها انت الان نطقت بالفتح لارضي يا, يا هي تقدر على الالف وليس على الواو ولا الياء تقدر الفتح على الالف المهم انت قلت ايه؟ الاصل يرضى راضيا ولكن ارضي الفعل ارضى يرضي انا ارضي نعم هذا مرفوع بضمه مقدر لما تنصبه ارضي بالفتح او امضي حقبا امضي منصوب بفتحه ظاهره نعم لام التعليل لا ممكن تدخل على كي وممكن تدخل على ان لام الجر تاتي بعدها اسماء هي لام التعليل ولكن اذا جاء بعدها فعل ف وهذا مما يقو قول البصريين ان الفعل هذه اللام لام, لام التعليل ولام التعليل حرف جر جئت الى المسجد للصلاه هذه لام التعليل الصلاه الا فلما اقول جئت الى المسجد لأصلي هذه اللام أصلا تجر والجر من خصائص الأسماء إذا الفعل اصلي ليس منصوبا باللام لأن اللام جر إذا هو منصوب بأداة النص وأداة النص ان وأن أصل هذا المصدر كله المجر باللام نام التعليق للصلاة واضح نعم نعم لا لا لا لا لا بد من الكون المنفي مع لام الجحود مش نافيه فقط كون منفي كلام سياتي طيب هناك لام اخرى تسمى لام العاقبه ليست لام التعليل يعني ليس ما بعدها علة لما قبلها وإنما هو عاقبة كما قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم هم التقطوه ليكون لهم عدوا وحسنا لا هو عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ها؟ فهي أمرتهم أن يلتقطوه لتلك العله طيب الله عز وجل يقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هذه ليست لام اتعلم انما هذه تسمى لام العاقبة لام العاقبة ما بعدها عاقبة مآل نهاية لما قبله والفعل أيضا منصوب بعد تلك اللام لام العاقبة هي نفس القضية الفعل منصوب ولكن على قول الكوفيين باللم لام العاقبه وعلى قول البصلين منصوب بأن كده كده هذه اللام لام لام جار لام جارة طيب اي نعم لام السيرورة يعني ما سيصير اليه الامر اذا لام التعليل او لام العاقبة سماها ابن اجروم لام كي لام كي طيب بعد هذا قال ايه لام الجحود لام الجحود والجحود النفي وتوكيده جاحد الشيء يعني اكد نفيه ليس نفيا فحسب بل نفيا مؤكدا ها الجحود النفي المؤكد فهناك لام ينصب المضارع بعدها وهي لام الجحود ولها شرط ان تسبق بكون منفي كون منفي كون يعني الفعل كان او يكون ومنفي منفي بلم بلا بلا بما المهم يكون منفيه قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم هذه الأفعال ما كان الله ليضل هنا توكيد للنفس يعني لا يمكن ابدا أن يضل الله سبحانه وتعالى قوما بعد أن أراد لهم الهداية لا يمكن ابدا أن يترك الله عز وجل المؤمنين على حاله المنافقين لا لا بد ان يميز ليميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر إن لم هذه تسمى لام لم ايه سبقت بما كان لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا لم يكن الله ليغفر اذا كان منفيه بما او لم يكن خلاص وممكن لن يكون او ما يكون المهم كون منفي ويأتي بعده فعل مضارع مسبوق باللام واضح الكلام هذا يقال فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود لام الجحود نعم ما حرفنا فيه فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح الله اسمك كان. ليظهر المؤمنين هذا كل خبر كان المؤمنين مفعول للفعل يظهر واللام لام الجحود ويظهر فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود وعلامه نصبه الفتحه الظاهرة على متعلقه بيظهر وما اسم صب بمعنى الذي على الذي وصلة الموصول الجمله الاسميه انتم عليه مبتدا انتم وعليه شبه شب جمله خبر نعم <تصفيق> نعم وما كان الله ليضيع ايمانك ليضيع يضيع فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحه الظاهره واضح الكلام نعم نورمان من قلت لك الجحود توكيد النفي فهنا ليس الكلام نفيا فقط وانما زيد في النفي فاكد ليس نفيا فحسب بل جحود يعني يمكن ينفي والامر واقع انما يجحده ينكر وقوعه يعني نفاه وينكر انه وقع او يقع يجحد يجحد المعنى اللي هو يذر هذا مجحود لا يمكن ابدا ان يقع او يضيع ايمانكم هذا امر إيه؟ مجحود يعني مجحود يعني منفي نفيا مؤكدا ليس نفيا عادية نعم واضح هذا بالنسبه للام الجحود تحدثنا عن ان ولن وإذا وكي ولام كي وهي لام التعليل او لام العاقبه ولام الجحود الاداه التاليه حتى وحتى حتى تاتي للتعليل وتاتي للغايه تاتي للتعليل يعني ما بعدها عله لما قبله تقول اذهب الى المسجد حتى اصلي الصلاة هنا علة لما قبله الذهاب الى مصر. فحتى هنا تعليلين وقال تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى يعني سنظل عاكفين حول ذلك الصنم الى ان يرجع فهنا حتى الغائية الغاية. نهاية العقوف متى عند رجوع موسى حتى يرجع الينا موسى فتقول حتى حرف حرف غاية ونصب مبني على الفتح ويرجع فعل مضارع منصوب بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وزلزل حتى يقول الرسول ها؟ يعني الى ان يقول الرسول مش القول علة للزلزله لا هذه غاية هذه غاية وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه نعم نعم تأتي علة وتأتي غاية يمكن أن تأتي لتشمل المعنيين مع تقول أطيع والدي حتى أدخل الجنة دخول الجنة علا للطاعة صح وطاعة الوالدين مستمرة إلى دخول الجنة غاية علا وغاية معا يمكن هذا إذن الحرف السابع هو حتى وحتى تأتي ناصبة للفعل المضارع سواء تعليلية أو غائي. ماشي الكلام؟ مفهوم قال والجواب بالفاء والواو الجواب بالفاء والواو لما قال الجواب إذا هناك كلام سابق يترتب عليه كلام لاحق والاداه الرابطة الواو أو الفاء والواو هنا تفيد معنى المعيه والفاء تفيد معنى السببيه طيب انظر لقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا الفاء هنا جاء بعدها الفعل يموتوا والاصل يموتون مرفوع بثبوت النون فاين ذهبت نونه حذفت النون منصوب بعد الفاء وعلامة نصبي حذف النون وجملة فيموت جواب لجملة لا يقضى عليهم هناك علاقة لان القضاء عليهم سبب في الموت ولكن القضاء منفي وبالتالي نفيه الموت لا يقضى عليهم فيموت فالفهنا سببيه كما قال تعالى يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما هو يتمنى كونه معهم ها ليكون ذلك سببا في فوزه ولكن هو يتمنى امرا امرا مستحيل انه الامر انتهى لم يكن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا فالفاء ما قبلها سبب فيما بعده فأفوز الفاء فاء سببيه وافوز فعل مضارع منصوب بعده فاء السببيه على تصوير فتحه الظهر ها وهل هنا شرط يا اخي هناك الفاء وقع في جواب الشرط وهناك الفاء التي ما قبلها سبب فيما بعدها هناك جزم جواب شرط يبقى في جزم اذا كان اذا, كان إذا كانت اداه الشرط جازمه وهنا نصب فاء سببية على تقدير أن عند البصريين نعم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي لا تطغوا بالنه لأن الطغيان سبب في حلول الغضب فيحل عليكم غضبي الفاء سببية وعلاء والفعل بعدها فعل منصوب. نعم لا سببية هنا فين التعليل الغضب الغضب على للطغيان يعني ربنا يغضب لكي يضغوا ولا الطغيان سبب للغضب اي نعم نعم لا نهية والفعل يبدأ بعدها مجزوم اي نعم وفيحل الفاء السببيه والفعل بعدها منصوب نعم طيب الفاء الجواب او فاء السببية ياتي بعدها المضارع منصوب هذه الفاء تسمى فاء ايه السبب وذكرنا عليها بعض الايات ولا بد هنا من شرط وهي ان تسبق بنفي او طلب الفاء مثل اذا اذا تنصب بشروط وكذلك الفاء تنصب بشرط ما الشرط ان تسبق بنفي لا يقضى عليهم فيموت لا يقضى لا نفي او طلب امر نهي استفهام رجاء تمني اي معنى من هذه المعاني؟ نعم لا اي طلب اي طلب طلب استفهام المستفهم يطلب والمتمني يطلب والراجي يطلب وصاحب العرض يطلب شيئا عرض وحث وتمني وترجي يعني تقول ليت لي مالا فاحج وتقول لعل لي مالا فاحج يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع ايه لنصب اطلع اما جواب للامر يا هامان ابني ابني فاطلع او جواب لعل لعلي ابلغ الاسباب فأطلع سواء بنا او اطلع هذان سبب في اللي هو فاطلع الى اله موسى ابني لي او لعلي ابلغ النتيجة عن ذلك فاطلع واضح فان كلت للنداء ماشي نداء طلب تنادي عليه تطلب حضوره او الامر ابني لي هذا وذاك نعم لا ما بعدها نتج عما قبلها يعني ما قبلها سبب فيما بعدها لعلي أبلغ الأسباب ده سبب بلغ الأسباب سبب في أن يطلع إلى إله موسى ينظر إلى إله موسى يصل إلى إله موسى إذن ما قبلها سبب لازلنا نقول هذه الفأفة إليه السببية نما دي كلام التعليل ما بعدها عله لما قبلها عله لما قبلها نعم نعم قل له. نعرف وجاء بيان هذه عله لو قال ابن لي صرحا لابطلع عله البناء للطلاع لا في فرق بين العله والسبب تساله الكلام ده في الاصول ما تسالوش في النحو المهم هذه اسمها اسمها فاء السببيه يعني ما قبلها سبب فيما بعدها خلاص هناك العكس ما بعدها عله لما قبلها ما انا اقول هناك فارق بين السبب والعله يعني نقول ايه الوضوء شرط للصلاة والصلاة سبب لاحداث الوضوء صح ولا عله له ليه سبب لولا ليه <تصفيق> يعني لو هاي طوف مش يتوضّى طيب خلاص وللتاك بأسأله صلفك اه اي نعم ماشي نعم ممكن تتوضم وتصليش اي نعم هذه علة انما السبب مرتبط طيب الجواب بالفاء واو الفاء هذه تسمى فايه تسمى. ايه عرف هذا الكلام كابتداء وبعد ذلك نتحدث عن العلة والسبب والشرط المسلم كذلك الجواب بالواو وهي الواو التي تفيد المعية الواو التي تفيد المعية كما قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله لا تنهى عن خلق وتأتي مع الواو هنا بمعنى إيه؟ مع أن تأتي مع اتيانك مثله عار عليك اذا فعلت عظيم هذه الواو تسمى واو المعيه وفي القران ويعلم الصابرين مش كده ويعلم قلنا بقى اول الايه اسالك احنا بقى ون... اه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم لم هنا النافيه التي تعمل عمل لم مبذوم بعد لم علامه الجزم السكون ويعلم الواو هذه واو المعيه مع ان يعلم ليس واو العطف لان لو كانت العطف ولما يعلم ويعلم الصابرين إنما قال ايه ويعلم الصابرين واو ايه المعيه نعم نعم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ايه سبب النصب يا ليتنا نرد, نرد فعل مضارع مرفوع ولا نكذب الا لم لن نفي سبب النصب يا ليتنا نرد مع ان لا نكذب واو ويشترط فيها مثل ما يشترط مع الفاء ان تسبق بنفي أو, او طلب واضح يعني لا الو... النفي في اول الجمله يعني لما قلنا هناك لا يقضى عليهم فيموت نقول ايه؟ لا يكذب إنسان ويفلح. لا يكذب إنسان ويفلح مع أن يفلح منصب بعد عدوه معي لا ما هذا طلب؟ يا ليتنا تمني. هل تزورنا ونكرمك؟ هل تزورنا؟ او نقول ايه لعلك تزورنا ونكرمك لعل رجاء نعم وعسى ان تكره شيئا ويجعله لا ده هو فين الله بالواو منصب بعد الواو هذه الواو واو مع ان يجعله تظن نعم وعسى ان تكره شيئا فعسى ان تكره شيئا الظاهر انها العاطفة وليست واو المعية نتثبت منها ان شاء الله طيب الجواب بالفاء والواو فاء السببية وواو المعية والشرط ان تسبق بنفي او طلب نعم واو المعية الواو التي تعطيك معنى مع فتحذفها وتضع معها مكانها مع ان ويستقيم المعنى فحينئذ لا تلتبس بواو العطف قال واو وهي الاداه العاشره اي نعم ومع ان ويعلم الصابرين مع ان يعلمه يا ليتنا نرد ولا نكذب مع ان لا نكذب يعني مع عدم تكذيبنا فهنا بمعنى مع والمصدر المؤول نعم ويعلمه مع ان يعلمه لا او اول الايه هذا شرط والشرط طلب ان يسكن الريحه ان شرطه لا تقل اداه النص الواو واو المعيه والفعل منصوب بعدها عشان نخرج من الخلاف الاداه الاخيره وهي او حرف العاشر او وهي تأتي بمعنى الاستثناء او بمعنى الى كما مثل على ذلك لا لأقتلن الكافر او يسلم لأقتلن الكافر او يسلم يعني تعد تأتله الى ان يسلم ولا الا ان يسلم الا ان يسلم خيروا به ايه طيب القتل هذا يستمر ولا القتل يحدث مره واحده طيب ماشي هو لو قال اقاتل أقاتل غير اقتل لا الكافر سيحدث منك القتل الا ان يسلم يبقى لا قتل انما لا اقاتلن الكافر الى ان يسلم يعني في قتال مستمر انما لا اقتلن هذا القتل يستمر ده كافر واحد تقتله كم مرة قتل مرة واحد انما القتال يقتله في معركة بعد معركة بعد معركة وهكذا اي نعم تقول لألزمنك او تقضي ما عليك لي لألزمنك اللزوم ده يتجدد ولا ينقطع يتجدد يبقى لألزمنك الى ان تؤدي ما عليك الى ان تقضي فهنا او بمعنى الى ان اما ان كان الشيء ينتهي مرة واحدة فهو بمعنى إلا أن المثالان المثالان الآن لا أقتلن الكافرة أو يسلم أو هنا بمعنى إلا أن يسلم المثال الثاني لا أقاتلن الكافرة أو يسلم يعني سيستمر القتال إلى أن يسلم صح وتقول لا الزم لا المنك او تقضي حقي الى ان تقضي حقي نعم ممكن تحتمل ممكن في بعض الامثله تحتمل معنى الا ومعنى الى اه يعني هذا الالتزام ممكن ينتهي مره واحده اذا اديت خلاص ممكن سيتقطع سيتتابع الى ان تؤدي اي هذه ادوات نصب المضارع او يسلم تقول فعل مضارع منصوب بعد او يعني تريد اعراب المصدر في محل جر اذا كان في موقع اذا كانت او بمعنى الى على حسب موقعه الا اسلاما منه منصوبه على الاستثناء اذا كانت او بمعنى إلا فما بعدها منصوب على الاستثناء وإن كانت بمعنى الى فالمصدر المؤول في موقع الجر بعد الى الله أعلم اذا ادوات النصب كما رأينا منها ما ينصب بنفسه أن ولن وإذا وكي وبقية الأدوات هل تنصب بنفسها أو تنصب بأن مضمرة اللام لام التعليل لام الصيروره العاقبة لام الجحود حتى فاء السببية واو المعيه أو تنصب بنفسها او بان هذا فيه خلاف خرجنا منه بقولنا الفعل منصوب بعد كذا ولا تقل منصوب بكذا ثم هناك ادوات تنصب بلا شرط ان ولن تنصب بلا شرط وهناك ادوات تنصب بشرط اذا لا بد فيها من ثلاثه شروط كما سبق و الأدوات الفاء والواو لا بد أن تسبق بنفي أو طلب او لا بد أن تاتي بمعنى الا أو بمعنى إلى وهكذا في هذا هذا المقام يعني لا نستطيع أن نتوسع أكثر من هذا نعم. الطلب امر ونهي وعرض وحث وحض ورجاء وتمني واستفهام وهكذا شرح الامر معلوم الامر معلوم والنهي معلوم الفرق بين العرض والحث العرض خفيف والحث فيه متابعه ومثابره يعني الحث اشد من العرض والتمني للامر مستحيل او البعيد وقوعه والرجاء للامر القريب حصوله النداء معروف والاستفهام معروف، نعم. هذه الأدوات التي ينصب بعدها المضارع. الدرس القادم نتحدث عن أدوات الجزم، نعم. نعم. وتأتي بالنصب لا تنهى عن خلق وتأتي. فعل مضارع منصوب بعد واو المعيه وعلامه نصبه الفتحه يا ليتنا نرد ولا نكذب بالنصب منصوب بعد واو المعيه نعم لو قلت لاقتلن الكافر او يسلم او هنا بمعنى الا نعم ممكن ايه القتل ينتهي مرة واحدة اما القتال فيستمر كان الامر ينقضي مرة واحدة فاو بمعنى الا وان كان الامر يستمر وتتابع فاو بمعنى الى الى واضح الكلام هل هناك اسئله إلى أن ال ال ال <تصفيق> بمعنى حتى وحتى يصلها تعطي معنى إلى يعني حتى الغائية تعطي معنى إلى يعني لما تقول حتى يرجع كانك تقول ليه إلى أن يرجع فالغاية هو المعنى الأصيل في إلى ولكن تأتي حتى فتأخذ هذا المعنى من إلى وهذا من اتساع لغة العرب هناك اسئله أخرى طيب المطلوب اخواننا ان ياتوا بعشرين ايه بعشرين ايه او حديثا او بيتا من الشعر وان جمعت بينها فلا باس جميل فيها افعال مضارعه منصوب منصوبه احدى هذه الادوات العشر من القرآن او الحديث او الشعر طبعا غير ما ذكر اشترك على الذكر باوت وتذكره تذكر المذكور لا تذكر غير المذكور نقوم ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم ونتحدث عن الجوازم ومن لم يقل الاذكار يقولها ومن لم يقرأ صورة الكهف يقرأها سبحانك اللهم محمد الشهادة ان لا انت استغفرك واتوب